والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالا قال رحمه الله تعالى وعن جاب رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقيه، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي رواه أحمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث فيه دليل على وجوب الالتزام بالسنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا حاجة بالعباد إلى شواها فهي كافية وتغني عن كل ما شواها من كتب الأولين. وفي الحديث بيان لعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشمولها وأنها هي الرسالة العامة للثقلين عالم الإنس والجن وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعث كل نبي إلى قومه خاصة وبعث للناس عامة وعليه فإنه لا يجوز لأحد أن يعبد الله بشرع غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى وفي قول عمر رضي الله عنه إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا يعني لأنها فيها ترغيل وترهيب فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أيكتبها أو يكتب بعضها فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى أي أمتحيرون وشكون فيما جئتكم به كما فعلت اليهود والنصارى وحاشا أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وإنما ينتظرون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم والفتوى في الأمور التي لا علم لهم بها سبق فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حاجة لهم إلى ذلك ولا يجوز لهم أن يلتمسوا شيئا من علوم اليهود والنصارى لأنه قد جاء بما فيه الكفاية بما لو تمسكوا به لن يضلوا، كما قال عليه الصلاة والسلام إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي لكتاب الله وسنتي ومثل هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لقد جيتكم بها بيضاء نقية أي شريعة الشريعة التي جاء بها بيضاء صافية نقية ليس عليها غبار وليس فيها تعقيل وليس فيها تلبيس على أحد وإنما هي وإنما هي في غاية الوضوح والبيان، فما بقي على الأمة إلا أن تعتصم بها وتعتني بها رواية ودراية. ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام بما يعطيهم اليقين. بأن الاعتصام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وما عداه باطل. فقال ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباه موسى كليم الله عز وجل الذي كلمه الله ورعاه وأرسله وأنزله عليه التوراة كتبها له بيده لو أنه على قيد الحياة بعد بعتة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاز له أن يتعبد بالتوراة ولا بشيء من شرعه ولكن يجب عليه ويفرض عليه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويعبد الله بالشرع الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عن في الكتب المتقدمة وعن الرسل الأولين لا يخلو من حالين إما أن يكون صوابا سلم من التحريف وإما أن يكون محرفا ومبدلا فإن كان صوابا فهو منسوخ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة إليه ما دام منسوخا والعمل بالناسخ وهو الفرقان وسنة من أنزل عليه الفرقان ومنهما هو مغير ومبدل ومحرف فهذا لا يجوز لأحد أن يأخذ به ولا يعمل به بحال من الأحوال نعم وعن أبي تعالبة الخشلي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارة قطني وغيره وهذا الحديث فيه بيان أربع مساء المسألة الأولى وجوب الالتزام بإقامة الفرائض التي فرضها الله عز وجل على هذه الأمة في الكتاب والسنة فلا يجوز لأحد أن يقصر في الفرائض وأعظمها وأجلها فريضة التوحيد هي أول فريضة يجب الإيمان بها والعمل بمقتضاها والبراءة مما يضادها وهو الشرك بالله إذ لا ولاء إلا ببراء فأهل التوحيد يتبرؤون من أهل الشرك وأهل السنة يتبرؤون من أهل البدع والضلالات وأهل الحق يتبرؤون من أهل الباطل وهكذا لا ولا إلا ببراء إذن لا يجوز لأحد أن يضيع فريضة من فرائض الله سواء فريضة التوحيد أو فريضة أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان وغير ذلك من الحلال والحرام يجب المحافظة عليه وحد حدودا المسألة الثانية وجوب الوقوف عند حدود الله التي حدها في الكتاب العزيز أو في السنة المضخرة فلا يجوز تعديها أي لا يتعذى أحد الحلال إلى الحرام ولا يتعدى السنة إلى البدعة ولا يتعدى الحق إلى الباطل بل يجب الالتزام بالوقوف مع الحدود ومن الحدود ومن الحدود العقوبات التي ترتبت على أفعال نهى الله تبارك وتعالى عنا حد الزنا حد القتل حد السرقة حد شرب الخمر حد القذف إلى غير ذلك من الحدود فلا يجوز لأحد أن يتعدى الحدود التي جاء بيانها في القرآن أو في السنة المطهرة أو فيهما معا والمسألة الثالثة وحرم أشياء فلا تنتهكوها وجوب اجتناب المحرمات كلها أقوالها وأفعالها المحرمات من الأفعال والمحرمات من الأقوال التي جاء تحريمها في الكتاب والسنة لا يجوز لأحد أن ينتهكها فإن الله عز وجل يغضب عليه ويمقته كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن حمى الله محارمه فمن هتك المحارم فقد أغضب الله عز وجل وأوبق نفسه وعربها للخطر الرضها للعقوبات الدنيوية والبرزخية والأخرىية، وقد حرم الله أشياء كثيرة، حرم كل معصية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ورتب على ذلك الوعيد الشديد، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً. فمن المحرمات قتل النفس بغير حق والزنا والسرقة شرب الخمور ووأد البنات كما كانت الجاهلية تفعل وأكل الربا والغش والخيانة والرشوة والاعتداء على الأعراض والأموال والأنفس هذه محرمات وغيرها من المحرمات التي لا تنحصر في مقام واحد جاءت مبينة في الكتاب والسنة يجب على المكلفين أن يبتعدوا عنها لما يترتب عليها من الضرر والعقوبات الدنيوية والأخرى. والمسألة الرابعة ما سكت عنه الشر فلم يحرمه فلا يبحث عنه. وهذا في عصر النبوة. في عصر النبوة ما سكت عنه الشر لا يجوز لأحد أن يسأل عنه فيقع في الحرج ويوقع غيره في الحرج وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين جرما في الإسلام إن أعظم الناس جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسببه وفي الآية الكريمة من ثورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم أفى الله عنها والله غفور حليم وأما بعد ذلك بعد انقطاع الوحي فإن الأسئلة والبحث ينقسم إلى قسمين ممدوح فاعله ومثاب عليه وهو عمل صالح مبرور البحث عن معرفة أحكام دين الإسلام والحلال والحرام والحق والباطل والبحث عن علوم الشريعة من جميعنا واحدة والأشئلة عن ذلك للعلماء هذا ممدوح فليبحث طالب العلم ليلا ونهارا بكل طريق يستفيد منها علما مع العلماء ومع الأقران وفي أمهات الكتب وغير ذلك من الوسائل وأما النوع الثاني من السؤال والبحث فهو مذموم وذلك كسؤال التعنت الذي يسأل تعنتا يريد أن يحرج المسؤول ويظهر ضعفه هذا يسميه العلماء بالتنمر أي يذهب الطالب فيبحث عن مسألة ما فيحققها ويتقنها ثم يأتي بعد أن عرفها ودليلها وتعليلها يطرحها على العالم ليظهر عجه أو ليضعف من مكانته فيزهد فيه الناس وهذا أسلوب غير صحيح باطل أسلوب باطل يجب أن ينتهي عنه طلاب العلم وأن يعرفوا أدب الطلب وقدر المعلم والمعلم لا يحيط بكل مسألة من مسائل العلم فقد يعرف بعضها ويخفى عليه البعض الآخر فلا يجوز امتحانه كذلك الامتحان للتلبيس على الناس والتضليل لهم وهذا أيضا مذموم لا يجوز البحث عنه ولا العناية به ولا توجيه الأسئلة فيه فخير الأسئلة ما كانت مفاتيح للعلم هي الأسئلة الهادفة التي القصد منها معرفة الحق من غيره للعمل به وطرق ما شواء ومعرفة السنة من البدعة ومعرفة الحلال من الحرام بحسن النية هذا يثاب فاعله ويؤجر نعم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وهذا الحديث دل على مشائل مهمة المشألة الأولى وجوب الابتعاد عن جميع المناهي بدون الشثناء بقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوا من الأطوال وكافة الأعمال الظاهرة والباطنة لأنه لا خيرة لأحد في ترك المنهيات إلا ما استتناه الشارع في قوله إلا ما اضطرلتم إليه ثانيا وجوب امتثال الأوامر كالفرائض والواجبات والحث والترغيب في المستحبات وذلك بقدر الطاقة الشرعية بقوله عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإن الذي لا يستطاع من الفرائض والواجبات والمستحبات لا يكلف به الإنسان ولو كان فرضا من الفرائض وعجز عنه عجزا شرعيا فإنه لا يكلخ به بل يفعل لإقامة الفرض الذي يستطيع عليه وهكذا من النفل يعمل من النوافل ما تطيقه نفسه ولا يشك عليه وثالثا التحذير من الاختلاف من الاختلاف في مسائل العلم لا سما الأصول والمعلوم من الدين بالضرورة لا يوجد الاختلاف فيه وإنما يسلم للنصوص التي جاءت به ودلت عليه لأن العلماء ورثت الأنبياء وهكذا التحذير من كثرة الأسئلة التي ليس لصاحبها غاية محمودة وهي أسئلة التعنث والاختبار لأهل العلم أو أسئلة التلبيس والتضليل للناس يجب الحذر منها فإنها سبب الهلاك بقوله صلى الله عليه وسلم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وهنا أيضا بعد الأنبياء لا يجوز الاختلاف من طلاب العلم على العلماء الكبار الأفاضل أئمة الاجتهاد فإن الكلمة كلمتها وهم أعلم بالأحكام الشرعية وأعلموا بأدلتها فلا يجوز للطالب الصغير أن يأتي ويتطاول عليهم ويخطئهم أو يتهمهم بأنهم لا يعلمون الواقع ولا يعلمون ما يجري المجتمعات وغيرها هذا من الاختلاف على العلماء أو يقولون كلمتهم ثم هو يخالفهم وهو طالب علم صغير هذا لا يجوز وسبب في هلاك الإنسان وشكوته نعم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير, غير فقه ورب حامل فقه إلى من هو أخه منه فلا لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم من؟ تحيط من وراهم رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ورواه أحمد ابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هذا الحديث فيه الترغيب في العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع ما جاء به لهذا الدعاء نظر الله عبدا والمراد أعطاه الله بهاء ونظرة وسرورا وبهجة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه مستجاب لمن سمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ منه ما استطاع ووعاه عرف معناه وأداه إلى الناس أداه ما تحتاج الناس إليه وحاجة الناس إلى العلم قائمة في كل وقت وحين ثم بين العلة بقوله فرب حامل غير فقه غير فقيه يعني رب حامل علم من النصوص حفظ النصوص ولكنه لم يستطع أن يستنبط منها الأحكام فيؤدي هذه النصوص إلى غيره الذين يستطيعون أن يستنبطوا منها الأحكام ويعرف منها المشائل لغزارة علمهم والجملة الثانية بمعنى ذلك ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه كأن يكون شخص ما بلغه النص وهو على مستوى جيد من الفقه في الدين وما بلغه النص فأتى به واحد أقل منه معرفة وتلا عليه النص فحفظه عنه واستنبط منه, منه الأحكام وأوضح منه المسائل لفقهه لذا قال فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فعنده القدرة في الاستنباط ومعرفة الأحكام. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أعمال من الأعمال الصالحة لا يكون معها غل في القلب، والغل شر شر في القلوب. إخلاص العمل لله. من أخلص عمله لله لا يتفق الإخلاص والغل فإن الغل عمل طلب منكر سيء وإخلاص العمل عمل جكي وأمل يحبه الله تبارك وتعالى والنصيحة للمسلمين لا تجتمع النصيحة المخلصة للمسلمين مع الغل والحقد لهم فالنصيحة والغل متضادان لا يجتمعان في قلب المسلم إذن فبذل النصيحة للمسلمين لا يكون معها غل بل بذل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لا يكون معها غل لا للدين ولا للمسلمين ولزوم جماعة المسلمين والمراد بجماعة المسلمين هم أهل الحق الطائفة النادي المنصورة ويتناول حكام المسلمين وعلماء المسلمين وأتباع العلماء من المسلمين المهم اجتمعوا على الحق وإذا كان لهم وال مسلم اجتمعوا عليه وأعانوه على أداء واجبه ودعوا له واحترموه فلم يذلوه وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله فالتشير بمثالب السلاطين من أولاة الأمور أصحاب الولاية العامة أو الخاصة تشير بمثالبهم والتنقص بهم والتندر بأعمالهم في المجالس هذا من من أعمال أهل البدع والضلال وأما أتباع الطائفة الناجي المنصورة فإنهم أولا لا يتكلمون إلا حيث يتعين الكلام ويحسن الكلام ثانيا يحترمون من ولله الله أمرهم ثالثا يبذلون له النصح يبذلون له الدعاء ثالثا رابعا لا يخرجون عن طاعته في المعروف ولا يرون الخروج إليه هذه طريقة السلف وبهذا يصلح الله عز وجل شان الراعي والراعية والله هو اعلم عمر الشبكة يقول في فرنسا قلق أبوها أمها وهي في بطن أمها ولم تر أباها إلى اليوم ولم يرها وهي بنت عشرين سنة والعلاقة مقطوعة بينهم منذ ذلك اليوم وأبوها مقيم بالجزائر ولا يمكنه أن يأتي إلى فرنسا لأسباب تخصه وهذه البنت تقدم إليها ذو دين وخلق يخطبها، يخطبها، فهل يجب أن يكون أبوها هو وليها علما أنه ليس لها أخ، و... علمًا أنه ليس لها أخ ولها خال, خال واحد موجود بفرنسا، فهل يجوز أن يكون هذا الخال وليا لها؟ لا يجوز أن يكون وليا لها وإنما ولي هو أبوها ولكن فيها طريق في المشكلة طريق سهلة وهي أن يتصل من همه الأمر بأبيها ليكتب وكالة لخالها ويفوضه في عقد نكاهها وتحل المشكلة فلا تبقى مشكلة بعد ذلك وهذه المرألة إذا كان أبوها من المسلمين لا يجوز لها أن تقاطعه هذه المقاطعة بل لا بد من المكاتبة والأخذ والمكالمة الهاتفية لأن الأب له حقوق فلا يجوز لهذه الفتاة أن تهمل حق أبيها أو أن تغفله، سواء رأتها أو ما رأت، فهو أبوها الشرعي. فهذه الطريق، إن لم يمكن أباها الذهاب ليزوجها، ولم يمكنها السفر هي إلى الجزائر لتتزوج ثم تعود، إذا كان ولا بد من العودة. فعليه أن يكتب وكالة لخالها أو من يرضاه يتولى عقد نكاحها وتصبح المسألة محلولة حلًا شرعيًا إشارة وإلى رفض أبوها إلى رفض أبوها التوقيف ما في الحاكم الشرعي نعم. ما في حاكم شرعي ما في حاكم خراسان إرتمشون يلتمسون ولا بد أما يزوجها أجنبي لا ولا تزوج نفسها لا يجوز أن تزوج نفسها ولا يزوجها أجنبي ليس له علاقة والخال ليس ولي هذا سالم الجزائر يقول إذا تبرى أهل السنة من أهل البدع ووجد سني يماشي بدعية لحجة المناصحة فهل يلحق به من ناحية الحكم إذا كان صحيح مشى إليه ليناصحه ويعلمه السنة فهذا لا حرج عليه بشرط أن يكون من أهل العلم الذين إذا عرض المبتدع شبهته يستطيع أن يفندها ويردها بأدلة الكتاب والسنة فهذا عمل طيب إن استجاب له فذاك وإن لم يستجب له أقام عليه الحجة ثم ينصرف أما لغير ذلك كالمجاملات والزيارات تبادل الزيارات ونحو ذلك بين السن والبدعي بدون هذا الغرض السامي فلا يجود له بل من يمشي معهم ويجلس معهم بدون مناصحتهم فهو منهم ولا شك هذا سائل من فرنسا يقول هذه سائلة من فرنسا تقول أنا أخت مفتلية بالسحر أصابني ويأتي لي شيخ للرقية إلى بيتي ولا محرم لي سوى أخ, أخ أخل لي غير مستقيم لا يريد أن يحضرها الرقية فهل يشترط وجود محرم أثناء الرقية أم هل يكفي وجود أمي أم أخطين لي الضرورة لها أحكام إذا وجدت أمك في البيت وجدت الأخوات في البيت ورقة وأنت متسكرة ستر الشرعي متغطية بحيث لا يبقى شيء من البدن مكشوف لأنه لا يجوز للراقي أن يلمس المرأة بيده بل عليه أن يرقي عليها وينفث يقرأ من القرآن والسنة وينفث بدون أن يمسها فأرجو أن حرج وإن استطاع واقتنع الأخ أن يجلس فهو المحرم عند سامة الإمارات يقول عندنا عادة في الإمارات وهي أنه إذا قال لنا شخص خير إن شاء الله نقول له خير بوجهك فما حظم هذه العبارة الأخيرة كيف خير بوجهك إذا قال خيرا إن شاء الله يقول له الشامع خير بوجهك إذا إذا كان يريد أعطاك الله خيرا أو منحك خيرا أو منحك خيرا دفأ فهو دعاء له أما إذا قصد معنا غير هذا غلا فيه لاعتقاد أنه لا يأتي إلا بخير وينبغي أن يعدل الإنسان عن هذه العبارة حتى لا يكون يقع في القلوب في الأشخاص أما إذا قصد بها الدعاء خيرا بوجهك أي أعطاك الله خيرا فلا بأس ما يأخذ وجهك الذي يأتي بخير ملكان فوجهك الذي يأتي بالخير، فوجهك الذي يأتي بالخير، يعني العمل الصالح. هذا خاص بحديث المؤمن في القبر، عندما يأتيه عمله الصالح في صورة رجل حسن الصورة، هو يقول له. من أنت فوجهك الذي أتي بالخير فيقول له أنا عملك الصالح هذا غير هذا فلسان من المملكة يقول ما هو تعريف البدعة وحكمها وهل كل ما هو جديد يعد بدعة محرمة تعرف البدعة فيما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى ما لم تكن على أهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهد خلفائه الراشدين بالنسبة لدين الله ما لم يكن دين يتعبده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو بدعة كما قال حذيفة كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها وأما حكمها فحرام لا يجوز الإنسان أن يبتدع بدعة أو يعمل بها وأما الأشياء الجديدة فلا تخلو لا يخلو ما جد في هذه الحياة إما أن يكون من أمور الدنيا أو من أمور الدين كبايا تتعلق بالدين وكبايا تتعلق بدنيا البشر فما كان من جديد يتعلق بشأن الحياة الدنيوية كالمخترعات ونحوها هذا لا حرج أن يعمله الناس وأن يستفيدوا منه كالإضاءات في المساجد ومكبرات الصوت في المساجد والتبريد في المساجد ووضع المدارس على هذه الأسس ووضع دور يعني للحكام ولأهل الحشبة ولغيرهم فهذه أمور وإن كانت هي محدثة لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها نافعة للناس ومفيدة يستفيد منها الناس وما كان من البدع المحدثات المتعلقة بالدين فلا يجوز أن تقبل أي محدثة من البدع ثم ما كان من المحدثات الوسائل النافعة للناس فإنه يستفاد منها وينتفع بها كما أشلفت نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن وقال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العلم ثلاث آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل رواه الدارمي وأبو داود هذا صحيح هذا لا نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الأثر فيه دليل على أن العلم الشرعي مصادره ثلاثة. آيات المسكمات والآيات المسكمات هن واضحات المعاني فيما يتعلق ذي تصحيح الاعتقاد وبيان ما يضاد الاعتقاد ما ينافي اصله او ينافي كماله وبيان الفرائض وغير ذلك من ايات بيان الحلال والحرام او سنة قائمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تبعيده أو فريضة عادلة من الفرائض المفروضة التي جاءت في الكتاب والسنة قال وما كان سوى ذلك فهو فضل مما له تعلق بهذه المصادر الثلاثة الآيات المحكمات والسنة القائمة أي المستقيمة والفريضة الآدلة ما كان سوى ذلك سوى هذه الثلاث مما يتعلق بالعلم الشرعي فهو فضل أي زائد على هذه الثلاث المذكورة في هذا الأثر نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي في هذا الحديث الجليل تحذير للقول عن القول في القرآن الكريم بغير علم سواء في أحكامه أو في أسباب نزوله أو في ناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من القواعد المتعلقة بالقرآن فالمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يقول في القرآن برأيه معنى هذه الآية كذا أو يستنبط منها كذا بدون علم هذا من الذنوب الكبيرة لأنه ترتب عليه هذا الوعيد الشديد فليتبوأ مقعده من النار أي فقد تبوأ مقعده من النار حتى ولو قال في القرآن برأيه بدون علم ولو أصاب فقد أخطأ وأرض نفسه لهذا الوعيد الشديد فما علمته من القرآن الكريم من الأحكام فقل به وما لم تعلمه فلا يجد لك أن تقول فيه شيئا وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون في القرآن الكريم إلا بما علموا ويذكر عن أبي بكر رضي الله عنه في تفسيره لقوله وفاكهة وأبا قال عرفنا الفاكهة فما هو الأب فقال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في القرآن بغير علم فلا بد أن يتقي الطلاب العلم ويحذروا أن يقولوا في معاني القرآن الكريم بغير علم بالظن أو استخمين هذا كله لا يجوز ثم أيضا مما لا يجوز فيما يتعلق بالقرآن روايته بالمعنى أن تروي الآية بالمعنى لا بلفظها وهذا لا يجوز إلا أن تذكر حكما لا تقسد تلاوة الآية فذكر حكما من الأحكام دل عليه القرآن فلا حرم وهكذا السنة الكريمة لا يجوز لأحد أن يقول فيها إلا بعلم من حيث نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريده فمن تأكد من ذلك قال ولا حرج وحدث بما ثبت لديه نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا فلا وفي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على غيري والآية الكريمة في سورة الأعراض وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تحذير من القول بنسبة شيء إلى الله عز وجل أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يتلقى الوحي من عند الله فلا يجوز لأحد أن يقول في العلم إلا بما تيقن وأكتن نعم عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه رواه أبو داود وهذا الحديث فيه بيان مسألتين من مسائل العلم الشرعي المسألة الأولى أن المفتي يتحمل مسؤولية كبيرة لأنه لا يفتي إلا بما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام فإن أصاب فله الأجر وإن أخطأ فلا يخلو إما أن يكون من آئمة الإجتهاد أو يكون دون ذلك فإذا كان من أهل الاجتهاد وأخطأ فخطأه معفو عنه وله الأدلة وإن كان ليس من أهل الاجتهاد فهو آثم لأنه قال في العلم الشرعي بغير علم فإذا أفتى مفتاً مستفتياً بهتوى خاطئة وعمل بها المشتفتي فإثمها على المفتي لأن الناس عالم وجاهل والجاهل يقلد الآلم إذا أفتاهوا بتحليل شيء أو تحريم شيء أو نحو ذلك قلده وأخذ بقوله فلا إثم عليه لا إثم على المشتفتي إذا عمل بخلاف الحق لأنه قد أفتاه مفتي إلا أنه يشترط في المشتفتي أن يختار من الشهر بالعلم والفتوى ولا يجب له أن يستفتي كل أحد أو يتتبع من اشتهر بالرخص وقلة الفكر بل يجب عليه أن يتحرى أوثق مفت في البلد فيستفتيه وبعد ذلك لا حرج عليه إذا قلده ولو أخطأ المفتي في الفتوى فإن المفتي الذي بلغ درجة الفتوى وصار مؤهلا لها لا حرج عليه ولا إثم والمستفتي كذلك والمسألة الثانية وجوب الإخلاص والصدق والنصح في المشهورة فإذا استشارك أخوك المسلم أو أختك المسلمة في أمر من الأمور فأشرتا عليه بغير الرشد أشرت عليه بغير الرشد قاصدا تضليله وقاصدا حرمانه من الخير الدنيوي أو الأخروي ف رد سلك فاعل ذلك مسلك الخيانة، فقد خانه. والله سبحانه وتعالى نهى عن الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن الأمانات النصح لإخوانك المسلمين، ومن ذلك النصح في المشورة. من استشاره فانصح له. ولا تحسده لتصرف عنه لينصرف عن الأمر الذي استشارك فيه لتظهر به أنت أو يظهر به قريبك وصديقك ونحو ذلك هذه خيانة لا يقرها الإسلام وليست من أخلاق المؤمنين فانصح بمن استنصحك ولا تخل من خانك نعم وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الأغلطات رواه أبو داود أيضا الذي يظهر الله علّم أن المراد بالأغلطات ما خالف ما خالف صاحبها فيها الحق ولبس على الناس بتضليله حتى ينصرف عن الحق الذي يجب اتباعه ويقع في الباطل الذي يجب اجتنابه فليس في الحق اغلوطات وانما الاغلوطات في اتباع الهوى والبدع ما. وعن كثير ابن كثير ابن القيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جئتك لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحض وافر رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجة وهذا الحديث الجليل فيه دليل على مسائل مسألة الأولى مشروعية الرحلة في طلب العلم وأنها من أعمال البر وأنها من الجهاد في سبيل الله عز وجل وأن من مات وهو مرتحل ليطلب علما شرعيا فقد وقع أجره على الله لا سيما العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم مسلما والمسألة الثانية بيان فضل العلم الشرعي وأنه لا حياة بالأمة لا حياة للأمة ولا تشعد الأمة إلا بالعلم الشرعي والعمل به وبغير العلم الشرعي تكون الحياة شقع وبنك على أهلها لأن ضد العلم الجهل وأن العلم الشرعي مصدره الكتاب والسنة والإجماع الذي لا ينعقد إلا على ما دل عليه الكتاب والسنة والمسألة الثالثة في الحديث بيان فضل العلماء. الذين ما وصلوا إلى مرتبة العلم إلا ببذل الجهود في التعلم سواء كانت الرحلة قريبة أم بعيدة فإذا كانت الرحلة إلى العلم قريبة فهي نعمة وفضل ساقهما الله تبارك وتعالى لطلاب العلم وإن كان أهل العلم قد بعد عنك وعن ديارك ولكنك شعرت بالحاجة إلا التفقه في الدين فرحمت فلك الأجر العظيم في رحلتك وأنت بمنزلة المجاهد في سبيل الله بل وأجرك أعظم من المجاهد في سبيل الله لأن العلماء لأن العلماء بما علموا وحبروا العلم ونقلوه لغيرهم أفضل من المجاهدين في المعارك. لأن بالعلم تحير القلوب وتحير الأرواح وتشعد الأمة. وبالجهاد في سبيل الله فيه قتل الأعداء والدفاع عن ديار حرمات. فأجر الطلب والتوسع في العلم أعظم من أجل المجاهدين في المعارك وهذا يكفيك يا طالب العلم دليل على فضل الطلب والجد والاجتهاد فيه وما ذلك إلا لأنك تسعى لتحقق غاية من الغايات الأظيمة وهي تحقيق العلم وتحصيله للعلم به والعمل به والدعوة إليه فتكون قد أخذت نصيبك من الميراث ميراث الرسل والأنبياء إذ ميراثهم العلم خير ميراث ورثوه العلم وأما ما تركوه من الدنيا فصدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورا ما خلفناه صدمة لكن إرثهم العلم فأي شعادة أعظم من إرث الأنبياء وأي تجارة أثمن وأغلى من التجارة التي خلفها الرسل الأنبياء إن أقواما منحهم الله عقولا وقلوبا حية عقولا سليمة وقلوبا حية عرفوا حاجتهم إلى العلم فجدوا واجتهدوا حتى حصلوا ولما حصلوا نشروا العلم في أهله فقاموا مقام الرسل والأنبياء لأن الله بعثهم معلمين ومن أخذ ميراتهم فهو معلم وكم له من الأجر وكم له من الفضل الذي جاءت في الإشارة إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة هذه من الثمرات ثمرت الرحلة في طلب العلم وقضاء الأوقات في طلب العلم وفتح الكتب والاستفادة منها وتنظيم المكتب المنجلية والعناية دائما أبدا بالقراءة والتحصيل والمذاكرة بقدر الاشتطاع والفائدة الثانية وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. ملائكة الله الأضهر المجبولون على الطاعات ولا سبيل له إلى معصية الله مدحهم الله تبارك وتعالى في القرآن وأثنى عليه بطاعته. وعدم معصيته تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وتمسح طلاب العلم بأجنحتها رضا لما يطلب لأنه يطلب أشرف الأمور وأعلاها ألا وهو العلم الشرعي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة فلا يدرك هذه المعاني والفضائل إلا من تأملها فأي فضيلة أعظم من هذه الفضيلة أن تتواضع لك ملائكة الرحمن الكرام وتمسحك بأجنحتها وتلين لك وتحترمك بأمر الله تبارك وتعالى. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم احتراما وتوقيرا لأنه طلب أشرف عمل يحبه الله عز وجل ويرضاه وهو طلب العلم الشريف. فما أكثر الغفلة عن هذه المقاصد وهذه الثمرات وإن كثر الطلب إلا أن الناس يختلفون في حسن النية والقصد وعدم ذلك فطالب العلم ليجني هذه الثمرات التي جاء ذكرها في هذا الحديث غير طالب العلم الذي يريد أن يتوصل به إلى دنيا من شهادة أو وظيفة أو جاه ومنصب أو ثقافة أو ما شابه ذلك هذه النيات كلها سيئة فلا بد من أن يتحقق هدف صحيح شرعي لطالب العلم وإلا فقد حرم من ثمرات قليلة جاء ذكرها في هذا الحديث أمثاله. فالحذر أن يطلب العلم لغير العمل به والدعوة إليه والأيش في ظله. وكسب الثمرات التي ينالها طالب العلم المخلص في طلبه. والثمرة الثالثة وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. هذه من ثمرات الطلب. لأن الطالب للعلم يصبح عالما ولا بد. عالماً بما آتاه الله من علم. وأما الإحاطة بالعلم فلا يجتمع لأحد. لا تجتمع الإحاطة بعلم الكتاب والسنة عند أحد. ولكن كل يأخذ نصيبه وحظه من العلم والناس يتفاوتون ويتفاضلون بحسب ما بذلوا وبحسب ما أعطاه الله كما قال عليه الصلاة والسلام فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر والله يقول وفوق كل بعلم علم علي فهكذا استغفار الملائكة لطالب العلم وهوام الأرض حتى الحيتان في الماء تشغفر للعالم أي فضل أعظم من هذا لو تأمله الناس لبذلوا جهودهم وأعطوا العلم من أغلى أوقاتهم مع القيام بما تتطلبه الحياة الدنيوية من ما أكل ومشرب ومربش ومسكن وزوجة ونحو ذلك لكن من فضل الله علينا يبقى بعد هذه الأشياء والحاجيات أوقات لو استثمرت في التحصيل العلمي لست فاد المستثمر فائدة عظيمة جديدة وحصل على علم في وقت قصير يعني فائدة كبرى استغفار الملائكة له من في السماوات ومن في الأرض هذا يجب أن نعتقد بأنه حق. وأنه واقع وإن كنت لا ترى ولا تسمع لكن أمة تؤمن بالغيب ما قاله الله قاله رسوله عليه الصلاة والسلام فنحن نؤمن لأن طالب العلم الذي آتاه الله شيئا من العلم لأنه أتى بأسباب الطلب يستغفر له من في السماوات من ملائكة الله الكرام الذين لا يحصي عددهم إلا خالقهم ويستغفر له من في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وهذه فائدة ثمرة عظيمة والثمرة الخامسة وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر القواتل فضل العالم لأنه مبصر يقوم بالعبادة وقد اجتمع فيها شرطان عظيمان لا بد من توفرهما في كل عبادة الصواب والإخلاص ولا يستطيع أن يأتي بالعبادة صوابا إلا الآدم بها لا يستطيع أن يوحدا المكلف ربه إلا إذا تعلم التوصيل في نصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ولا يمكن أن يأتي أحد بالطهارة والصلاة على وجه التمام كما طلب منه إلا بعد أن يتعلم كيف يتطهر وكيف يصلي، وهكذا بقية الأعمال المفروضة والواجب والحلال والحرام فلا بد من الصواب ولا يمكن أن يأتي الإخلاص إلا إذا كان المكلف قد علم الصواب في العبادة فالمقصود لا بد أن يتوفر هذان الأمران. ففضل العالم على العابد العابد بدون عد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب لا يرى لها معه ضوء ولا يحتاج الناس الى الاستضاءة بالكواكب اذا كان القمر طالعا ليلة البدر 14 في غاية اللي. لا سحاب يحجبه. في غاية الإضاءة وهذا مثل محسوس يعرفه الناس جميعا إذا نظروا إلى الكواكب ونظروا إلى القمر محتاجوا إلى الكواكب وإنما حاجتهم إلى الاستضاءة بغوء القمر الذي يغطي ويغني عن كل شيء وكيف لا يكون المثل رائعا وهو مثل نبوي ممن آتاه الله عز وجل جوامع الكريم والفائدة السادسة أن طالب العلم أخذ ميراث الأنبياء وميراثهم العلم لا الذنار ولا الذرهم ولا المتاع فالآخذ به آخذ بحظ وافر أخذ نصيبه وخير الحظ حظه لأنه متميز في هذه الدنيا عن غيره علم وعمل وعلم يدعى ربانيا في ملكوت السماء من علم وعمل وعلم يدعى ربانيا كما قال الله أزوجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وعلى العموم فالحديث صريح في الترغيب والحث على طلب العلم والرحلة فيه واستثمار أحسن الأوقات وأغلاها في التحصيل العلمي من أجل العلم به من أجل العلم به والأمل به والدأوة إليه بتعليمه ونشره يمكن أن تكمل وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه نعم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن معنى ذلك أن الحق ضالة المؤمن لمن شوده أي أن المؤمن يسعى ليعلم الحق ويعمل به فمتى وجد الحق وجب عليه اتباعه ورد ورد ضده وهو الباظل متى وجد السنة عمل بها وذب عنها نعم فان علي رضي الله تعالى عنه قال إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها يا الله عبد الله هذا أثر شمل على جملة من المعاني تتعلق بطالب العلم وهو يطلب العلم وينشره حيث بين رضي الله عنه أن الفقيه حق الفقيه يعني الفقيه حقا من لم يكنق الناس من رحمة الله إذا رهبهم لا يصل بهم إلى درجة تقنيقهم من رحمة الله فإن الله عز وجل نهى عن ذلك كما قال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بل يأمرهم ويذكرهم أن يجمعوا بين الخوف والرجاء ومن جمع بين الخوف من الله والرجاء فيما عند الله أمنا من القنوط وأمنا أيضا من الاسترسال من الاسترسال في المعاصي إذا معلم الناس وخطيبهم وواعظهم لا يجوز له أن يسلك هذا المسلك. فيكنط الناس من رحمة الله أو يرخص لهم يأتي بنصوص الوعيد والرجاء فيرخص لهم في المعاصي فكأنه يدفعهم إلى المعاصي دفعا كأن يقول لهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يبين لهم أن للا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا ومكملات وواجبات فربما يسمع السامع فيطرق بقية الفرائض والأوامر ونحو ذلك فإذا ذكرهم بهذا الحديث وهو حديث حق فلا بد أن يبين لهم بيانا شافيا وأن لا إله إلا الله فاستلجم القيام بجميع فرائض الله وأداء الواجبات والتقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات وترك المحرمات حتى يرفع الله درجات قائلها ويحط خطيئاته فلا بد من الجمع في الموعرة بين الترغيب والترهيب وبين التخويف بالنار والترغيب في الجنة حتى يتم من وراء ذلك التوسط في العمل والاعتقاد فلا القنوط من رحمة الله ولا اليأس طريقة المؤمنين ولا الترخيص في معاصي الله كذلك قال ولم يؤمنهم من عذاب الله لأن عذاب الله تبارك وتعالى بيده يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء بل يوصيهم أن يستعدوا بصالح الأعمال التي فيها النجاة من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره أفضل ما نطق به اللسان كتاب الله فليكن في المقدمة من أعمالك وقراءتك تأخذ نصيبك منه مفضلا له على سائر الكلام وهكذا السنة النبوية فلا يجوز أن ترغب عن القرآن وتميل إلى أقوال الرجال من منظوم الكلام أو من توره رغبة عن القرآن ولكن تأخذ نصيبك من القرآن وتأخذ حاجتك من كلام الرجال النافع المفيد من منظوم الكلام مانتوري. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها لا شه عباد على جهل فيها تشبه بالنصارى. فإنهم ضالون ومن تشبه بهم من هذه الأمة فهو منهم فيما تشبه تشبه به فيه منهم ولا علم بلا فهم لا بد من العلم من الفهم أما مجرد حفظ العلم بدون فهم للمعاني هذا نقص كبير فإذا حفظت نصوصا من الكتاب والسنة في أركان الإسلام والإيمان والإحسان أو الحلال والحرام فعليك أن تفهم المعنى إذ لا تستفيد من هذه النصوص إلا أن تعلم ما فيها من المعاني لذا أمر الله بتدبر القرآن من أجل فهم المعاني كما قال عز وجل ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدكر متعض ومتدبر وقال عز وجل ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فأمر الله بالتدبر والفهم الصحيح ولا قراءة لا تدبر فيها لا يكون حظ الإنسان مجرد قراءة النصوص بدون فهم للمعاني ولا يفهم المعاني إلا إذا تدبرها فهذا الأثر أثر جليل فيه من الوصايا النافعة التي ينبغي أن يحرص عليها نعم والأثر الأخير الحديث الأخير وعن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جاءه الموت وهو يقلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة رواه الدالمين وهذا الحديث في بيان فضل طلب العلم سواء رحل فيه أو في بلده بأي طريق من طرق الطلب وأساسها الجلوس لدى المعلمين ثم البحث من الكتب ومذاكرة الأكران من أتاه الموت وهو يطلب العلم بهذه النية الصالحة ليحيى به الإسلام حاز هذا الفضل العظيم وهو أنه ليس بينه وبين النبيين إلا درجة أي درجة النبوة فهو شارك النبيين في الفضل لأنه شاركهم في المهمة التي جاءوا لها فهم جاءوا بالعلم وجاءوا معلمين وهو اقتدى بالرسل والأنبياء في ذلك فحاز هذا الفضل العظيم شفقنا الله لكل كل شيء. الشيخ في الحديث، الطالب في القرآن برأيه، فليتبوا مقعده من الناس. شيخ قلنا بالشيخ أيام الاختبارات، يعني بعض الأسئلة. الله علي. إذا جلاها أو تركها؟ لا يقول إلا بما تأكد منه بأن. إذا تأكد من المعنى طالبه إن أصاب الحمد لله وإلا هو في محل التصويب والتصحيح له لكن لا يعلم يسأل عن آية لا يعلم معناها لا يجوز لا لطالب العلم في قاعة الاختبار ولا لغيره أن يقول بدون علم